قال الله تعالى ويد استسقى موت لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنة عشرة عينا قوله استسقى أي طلب السقي وللك حين كانوا في التيه أو أنه في كل مكان يحصل فيه الحاجه إلى الماء فيستسقي ويغاثون وقال له يضرب بعصاك العصا ماروفا وهذه العصا كان فيها ثلاث آيات عظيمة أولا أنه يلقيها فتكون حية تسعى وثانيا يضرب بها الحجر فيتفجر عيونا وثالثا ضرب بها البحر فانفلق فكان كل فرق كالطول العظيم وقولها الحجر تقدم أن الصواب فيها أن المراد به الجنس أي حجر نكون وليس حجرا معهولا لأن هذا أبلغ في الإعجاب وفي الآية فانفجرت منه الانفجار الانفتاح والانشقاق ومنه ثم الفجر لأنه ينشق به الأفق فمعنى انفجرت يعني تشطقت منه هذه العيون اثنتا عشرة عينا عينا تمييز للعدد لأن اثنتا عشرة مبهن فأي اثنتا عشرة تميزها بقوله عينا والفرق بين الحال والتمييز أن الحال يكون على تقدير من على تقدير منه وش قلنا أن التمييز يكون على تقدير من، والحال يكون على تقدير في. تقول مثلا جاء الرجل راكبا أي في حال الركوب وتقول تصفت ذا الخجل عرقا أي من العرق اثنة عشرة عينا أي اثنة عشرة من, من, العيون من العيون كما قال الله تعالى وفجرنا فيها من العيون نعم طيب ولكل منهما مبين لمبهم وكل منهما منصوب وكل منهما نكرة لكن التمييز مبين للدوات والحال مبينة للهيئات والفرق الثاني التمييز على تقدير من والحال على تقدير فيه اثنتا عشرة عينا يعني لا عين واحدة بل اثنتا عشرة لماذا لأن بني اسرائيل كانوا اثنتين عشرة كانوا اثني عشرة عشرة أصداد كان اثني عشرة أصداد فلذلك عشرة اثني عشرة أصداد فلذلك كانت العيون لكل سبط واحد قال تعالى قد عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ أي من من الأسباب كل أناس ما مكان شربهم حتى لا يختلط بعضهم ببعض ويضايق بعضهم بعضا وهذه من نعمة الله عليهم أي على بني إسرائيل وهي من نعمة الله على موسى أما نعمة الله بها على موسى فلأنها آية آية تثبته وتصدقه وأما نعمة الله بها على بني إسرائيل فلأنها مزيلة لعطشهم وضمائهم قال أهل العلم ما من آية من آيات الرسل إلا وللرسول عليه الصلاة والسلام من جنسها أو أعظم منها كل آيات الرسل للرسول عليه الصلاة والسلام من جنسها أو أعظم منها لكن منها ما حصل له هو ومنها ما حصل لأفتاعه فإن كرامات الأنبياء أكثر كرامات الأولياء آية للأنبياء. قال والذي حصل للرسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة تفجر العيون أعظم من الذي حصل لموسى لأنه تفجرت العيون من الإناء، فكان الماء يفور من بين أصابعه أمثال العيون، وهو في الإناء. والإناء ليس من عادته أن يتفجر أما الحجارة فمن عادتها أن تتفجر منها ما يتفجر وإن من حجارة لما يتفجر منها فصار الذي حصل للرسول صلى الله عليه وسلم نعم أعظم من الذي حصل لموسى صلى الله عليه وسلم قد علم كل ناس ما كلوا واشربوا هذا الأمر بالإباحة هلل الوجوب للإباح واعلم أن المباح في الأصل قد يكون واجبا أحيانا وقد يكون محرما أحيانا وقد يكون مستحبا وقد يكون مكروها لأن المباح قد تتعلق به الأحكام الخمس أحل الله البي أولا لكن قد يكون البيع واجبا وقد يكون حراما قد يكون واجبا وقد يكون حراما ألسى كذلك قد يكون مفهبا وقد يكون مكروها فهنا إذا حملناها على الإباحة كلوا واشربوا تضمنت الوجوب فيما إذا خش الإنسان على نفسه التلف فإنه يجب عليها أن يأكل ويشرب أما إذا قلنا هذا للأمر الذي ليجوب خرج عنا ما سواه من الرباح وعيبع وقول من رزق الله أي من عطائه من عطائه حيث أخرج لكم من الثمار ورزقكم من المياه فلم يجعل عليكم شيئا أن ينقصكم ولا تعثوا في الأرض مفسدين لأن حقيقة الأمر أن الذي يمن الله عليه بجزء أكلاً وشرباً أن يجب عليه مقابل ذلك شوف الشكر الشكر الذي هو الصلاح والإصلاح ولهذا قال لا تعثوك الأرض ومعنى لا تعثوك أي لا تسيروا مفسدين فالعثو أو العثي معناها الإفساد الإسراع في الأفساد, في الإفساد ومن ثم نقول إن قوله مفسدين حال من الواو في قوله لا تعثوا مؤكدة لعاملها مؤكدة لعاملها كيف مؤكدة لعاملها لأن العثو أو العثي معناه الفساد فتكون هذه الحال مؤكدة يعني لا تفسدوا مفسدين. وقول لا في الأرض مفسدين. بماذا يكون إفساد الأرض؟ بالمعاصي. يكون إفساد الأرض بالمعاصي. لقوله تعالى تاردا اسمعى. هذا أورحله. بقوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيد الناس. فدل هذا على أن الفساد في الأرض. يكونوا بالمعاصي، وأن مسؤولية الفساد في الأرض من حروب وفتن وزلازل وقحط وجد ومرض مسؤوليتها على من على أهل المعاصي، هم السبب وهم الشعن على بني آدم لأن الله يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون فما وجه مصيبة إلا بمعصية وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وهذا الذي حصل لهم من رزق الله سبحانه وتعالى أكلاً وشربا كان عليهم أن يشكروا الله عليه ونستمروا على طاعته وأن يبعدوا عن الفساد وأن يشعوا في الإسلاح لكن ما الذي حصل وإذ قلتم يا موسى لن نصدر على طعام واحد ألما والسلوى ألما والسلوى من أحسن الأطعمة وأنفعها للبدن وألدها مذاقا ومن أحسن ما يكون لكن بني إسرائيل لجناءتهم ما صبروا على هذا قالوا لن نصبر على طعام واحد ما نبيل من نوثلها فقط نريد أطعمة متعددة نعم لكنها أطعمة بالنسبة للأطعمة التي رزقوها أدنى خصيصة بالنسبة لها يعني ليست شريفة ورفيعة وعالية فلإنها تعتبر رديئة جدا بالنسبة لهذا نعم قالوا لن نصبر على طعام واحد إذا قال قائل طعام واحد هما طعامان المن والسلوى قلنا المن في الغالب يستعمل في الشرب يمزج بالماء ويشرب أو يقال المراد بالطعام هنا الجنس يعني ما نصبر على هالجنس بس ما عندنا إلا من وسلوى في أشياء تانية نعم، فادعوا لنا ربك فادعوا لنا ربك هذا توسل منهم في موسى ليدعو الله عز وجل لهم فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبه وكلمة ادعوا لنا ربك تدل على جفاء عظيم منهم ما قالوا ادعوا لنا ربنا او قالوا ادعوا الله فقالوا أدعوا لنا ربك كأنهم بريئون منه واليا رب الله نعم وهذا من سفههم وغطرستهم مم. وكبريائهم يخرج لنا يخرج وش اللي جازنا جواب الطلب, الطلب. أدعوا يخرج كأنهم يقولون انك بمجرد دعائك أو دعائك يخرج هذا الشيء ولهذا جعلوه جوابا للطلب يخرج لنا مما تنبت الأرض ما نبي ينزل السنة أل من وسل وما نبيه هم أراضيون ليسوا سماويين يخرج لنا مما تنبت الأرض ولا نريد ما ينزل من السنة قوله من بقلها من بقلها أول من الأولى ما معناها يخرج لنا مما من, من الأولى للابتداء يعني ابتداء الأخراج ومكان الأخراج اللي يخرج منه هو ما تنبته الأرض وقوله من بقلها بيان من بيانية ماذا بيان له لسم الموصول ما لأن نسم الموصول مبهم يحتاج إلى بيان مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها نعم غريبين مما تمترار من بقلها البقل هو النبات اللي ما نستاق يعني مثل الكراث شبه هذا البقل فوم فومها هو الثوم يقال ثوم ويقال فوم وقيل ان الفوم الحنطه نعم والأول اقرا ان مراد الفوم الثوم وقساء وفومها وعدسها العدس من معروف نعم معروف عدسها وباصا لها معروف مم. نعم شيف الله أفر. يعني بسائتها ها بسائتها ايه وقسائها نعم قسائها ايضا القساء معروف ايضا صغار البطيح إجراوه كل هذه بالنسبة للمن والسل وليس بشيء ولهذا أنكر عليهم موسى صلى الله عليه وسلم فقال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير معنى تستبدلون أي تأخذون بديلا أستبدلت الشيء بالشيء أخذته عنه ها؟ تستبدلون أي تأخذون بديلا ماذا تأخذون؟ الذي هو أدنى الذي هو أدنى بالذي تستبدلونه بالذي هو خير طيب في قوله الذي هو هو أدنى ما المراد بالذي هو أدنى, أدنى. القوم هذا طلبوا من فومها من بقليها وقثائها وفومها وعادشتها وبصلها <تصفيق> خمسة أشياء هذا الذي هو أدنى بالذي هو قير المنو والسلوى نعم قولها الذي هو أدنى ما رأى يكون في حذف صدر السلة هنا وبنرجع للنحو نشوف يجوز ولا ما يجوز يجوز. يجوز يجوز بكثرة، خطأ، ها؟ ما يجوز إلا بقلة، لأن لأن المصلى غير طويلة. أيه هو المصورة غير أيه؟ ها؟ وبالمال في غور وأنتم غيبيين، وفي ها؟ يكملوا ما غيبين ما راح عنكم بعيد <تصفيق> وفي ذا الحذف <تصفيق> ايا طير <تصفيق> اي يقتفي إن يستطل وصل وإن لم يستطل فالحذف نذر ها المغيبين ما, ما راح طيب نعم في <تصفيق> <تصفيق> واحد شرفته لنا قال قال بدنا نبدا ان شاء الله نمتحنكم بالغيب من ترى هكذا طيب ومثلها أيضا بالذي هو خير لو قلت بالذي خير يكون هذا قليل وطبعا هذا التصرف ما يوجد في القرآن مهما كان الأمر سواء طالت الصفة أو ما طالت لكن كان في غير القرآن الذي هو بالذي هو خير طيب استدال الذي هو أدنى بالذي هو خير نعم, نعم. استداله وشجل عليه سفر. يدل على السفه نعم يدل على السفه والانحطاط مثل الإنسان قدمت له جال حليب قال والله أنا مشتهن إنزقارة نعم هذا واقع هي اللي يشمون الدخان في الله العظيم قدم لهم الشراب الطيب النظيف ويقول لا هو مشتهن إنزقارة نعم فالحاصل إن ه هذه المسائل تدل استجابة أذن الله الذي خير يهدل بالحقيقة على سفح الإنسان وانحطاطه وكما يكون هذا في المحسوسات يكون أيضا في المعنويات والمعقولات فهو الإنسان يروح يختار الأشياء الدنيئة من الأخلاق والمعاملات وغيره ويترك ما هو خير. هذا خطأ نعم لو فرض الإنسان ما وجد غير هذا ما في الإمكان غير ما كان لا، للا ها؟ ما يلام لا يلام إذا كان الشيء مما أبيح له له أدنى لكن كون يوجد شيء أعلى مما كنت عليه وتطلبه وتطلب هذا ولهذا قال لوط عليه الصلاة والسلام لقومه أتأثون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أدواجكم بل أنتم قوم عدود نعم قال لهم موسى عليه الصلاة والسلام اهبطوا مصر يعني هذا ما يحتاج لأن يدعو الله وكأن موسى صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم هذا وبيلهم لهم هذا ما ما يليق من موسى صلى الله عليه وسلم يدعو الله سبحانه وتعالى لهم بهذا الدعاء وأما قول من قال من في السريب إنه دعا وقال وقال وقيل له قل لهم يحيطون مصر فإن لهم ما سألوا هذا ليس بصحيح بل لأنه كيف ينكر عليهم أن يطلبوا ذلك منه ثم هو يذهب ويدعو الله بهم هذا شيء مستحيل وبعيد فاستواب أن موسى ودقهم على مساءه وأنكر عليهم وقال لهم هذا الأمر الذي الذي طلبتم ليس أمرا صعبا كل الدنيا مملوئة منه ولهذا قال اهبطوا مصرا. مصر مصر النيل غيرها؟ أيوة. أيوة. مصر النيل ولا غيره، ها؟ سيد يومي برأسي أنها مصر النيل، نعم، أيوة. ولكن أنا أقول لأ، أيوة. ولهذا نكّرته، ومصر النيل ما تنكر، ما تنصرف مصر النيل ما تنصرف ولا ينصرف عنها، نعم، لكن مصرا منصرف الآن، يعني اهبطوا أي مصر من المصاط تجدون ذلك. فَإِنَّ لكم ما سَأَلْتُمْ <تصفيق> نعم يعني هذا ليس بعزيز ولكن أنتم روحوا لأي مصدر من المصادر تجدوا وشلّي فات من موجبات عدم الصرف هنا كلمة مصدر النعم ها التعريف يعني هذه نكره لأن هذه نكرة واسم البلدان يكون فيها العالمية والتعنيت وهذه فيها نعم قد نقول فيها التعنيت يعني مصر واحدة الأمصار وقد لا نقول إنهم أن, أن قد نقول مذكر فإن لكم ما سألت النعم هل كان من أول إنهم حول موسى الظاهر واضح واضح عندهم يعني هم يعرفون ان ماتم مثل عرض من هذه الاشياء نقول نعطينا نعم الفول ما بيروح الفول هنا نابي لكن نقرب شيها الثوم ثوم بس ويمكن يقال لها الفول لانه قريب من العدس قريب من العدس البقل وشو البقل اللي هو الفول لا البقل <تصفيق> اللي هو ذا الفصول والحاجات تبقى اللي كلها لا قال وضربت عليهم الظلة والمسكنة. ضربت عليهم شوف الآن في ارتفاع. وإذا قلتم يا موسى لن نصر على بحر. واحد إلى ثم قال وضربت عليهم. إذن الكلام مستأنف الآن خبر من الله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل أنه ضربت عليهم الذلة والمسكنة الذلة هذا في الشجاعة الذلة ما يقابلون عدوا وقد قال الله تعالى لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو وراء جلوك والمسكنة فقراء يعودوا إلى الفقر فليس عندهم شجاعة وليس عندهم غنى لا كرم بالمال ولا كرم بالنفس أولى الشجاعة هو الشي كرم بأي شيء بالنفس. بالنفس يجود الإنسان بنفسه لإعلاء كلمة الله والكرم جود بالمال هم والعادة بالله هم. ما حصل لهم هذا ولا هذا بل العكس ضربت عليهم الذلة فلا شجاء عندهم والمسكنة فلا جود عندهم ولهذا ما يوجد أمة أفقر من اليهود ولا أبخل أفقل قلبا مالا الأموال كثيرة لكن قلوبهم فقيرة وهذا هو اللي أوجدهم أن المال يكثر لديهم لأنهم لا زالوا مثل النار التي الحط باليابس تلتهم تلتهم نعم فهم وصفوا بهذا بهذا الوصف ضربت عليهم وقوله ضربت عليهم هذا من باب ما يسمونه الاستعارة المكنيّة إن صح أن نقول في الكلام مجاز كأنه جعلهم بمنزلة السكة النقط الذي يضرب عليه الطابع فكأن هذه الذلة ومسكنة كأنها صارت طابعا عليهم لا تفارقهم كما لا يفارق الطابع السكة يعني الذهب والفضل الدنار والدرهم مطبوع عليهم وكان ولهذا يوقع ضرب الدرهم وضرب الدينار، يعني ضرب عليه بالطابع اللي بيختم فيه وكل دولة تختم على, على نقودها ما تراه مناسبا لسياسته فأجز الله عليهم مضروبة وكذلك المسكنة فإذا قال قائل الواقع خلاف هذا الآن نعم قلنا لا يمكن أن يكون الواقع مخالفا لكلام الله ورسوله في الخطأ في, إيش في الفهم والتصور، ولا كلام الله لا يختلف. تأتي الأخبار ما يمكن تختلف، خبر الله ورسوله. فنقول هذه الآية مطلقة، وفي قوله تعالى في آل عمران: ضربت عليهم الذل وأينما سقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. يقيد هذه الآية. ويصير <تصفيق> ضربتين مذلة ومسكنة. نعم إلا. بحبل من الله وحبل من الناس فإذا وصلهم الله تعالى أو وصلهم الناس فإنهم تزول عنهم الذلة ويكون معهم شجاعة وقوة فإنتم الحبل من الله ما هو قيل إنه الإسلام والحبل من الناس أن يمدهم الناس غير اليهود نعم بما يمدونهم به في اليهود الموجودون العام في حبل من الناس يمدهم وهم النصارى النصارى في كل مكان النصارى في كل مكان يمدونهم لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض وهذا خبر خبر من الله لا يخلف صارت تمدهم من جميع أقطار الدنيا إما علنا وإما سرا إما مباشر أو هي مباشر طيب الحبل من الله قلنا إنه الإسلام على ما ذكره كثير من أهل العلم ويحتمل عندي أنه أعم من الإسلام لأنهم إذا أسلموا زال عنهم وصف اليهودية وصاروا من المسلمين لكن عندي أنه حبل من الله أن الله قد يسلطهم على غيرهم عقوبة لهم قد يسلطون على غيرهم يقول لهم الغلبة عقوبة على الآخرين لعلهم يرجعون إلى الله عز وجل داسيما إذا كانوا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام وعصوا وأبعدوا عن هذه الملة فإنهم يسلط الله عليهم من شاء من خلقه لعلهم يرجعون وهذا عمر هو الواقع لو نظرنا إلى الذين جعلوا أنفسهم في نسير هؤلاء اليهود وهم العرب لو لوجدنا أكثرهم طال لي ولسي ما ذوي القيادات منهم منحرفين عن الحق فالربما يصل الأمر في بعضهم إلى الكفر المطلق وللعب بالله فلذلك تسلط عليهم هؤلاء تسلط عليهم هؤلاء ويحصل ما يحصل ولا وإذا رأيت إن الرسول صلى الله عليه وسلم في حنين حصلت الهزيمة على الصحابة رضي رضوا عنهم بسبب الإعجاب بالنفس بسبب الإعجاب بالنفس وحصلت عليهم الهزيمة في أحد بسبب المخالفة وطبقت الأمر على, من على ما نحن عليه الآن وجدت أن كلا الوصفين موجود في الذين جعلوا صدورهم لليهود إعجاب بالنفس ومخالفة للأمر نعم حتى أنه حدثني بعض الناس الذي قال لما سناعت جعلت أبكي العرب الأجيام الستة يقولون إن, إن مذيع العرب يتبجح يقول سنفعل سنفعل واليهود بعد يومين يحملون حقائبهم في البحر وغدا تغني أم كلثوم في تل أبي نعم شوف شون جزاء النعمة شكرا نعمة أستعام المنعم أعوذ بالله هذا التبجح وهذا الاستكبار وهذا العلوب وهذا الإعجاب ما حصل للصحابة مع أكبر الخلق ما حصل ولا نص ولا ربع ولا شيء منه يذكر قالوا لن يغلب اليوم منقلة وحصل ما حصل كذلك أيضا المعصة اللي حصلت في أحد المعصة أيضا بسيطة وهم أيضا انصرفوا عن محلهم بتأويل لا. لا. قالوا إن خلاص يعني هذه ما حصلت على المشركين وغلب المسلمون ولا صار إلا أنه نجمع الغنيب وصار الأمر أن أتاهم فرسان من الخلف وحصل ما حصل في قضاء الله وقدره وحكمته معصية واحدة كيف عاد المعاصر كثيرها الآن الذي يرى بعض قادت هؤلاء الذين جعلوا صدورهم الليهود يرون أن الحكم بشريعة الله تأخر ورجعيا أعوذ بالله كيف بينصرون هؤلاء اللهود؟ فالمهم النبول أنا أرى أن قوله تعالى إلا بحبل من الله ليس هو الإسلام لأن الإسلام حقيقة يخرجهم من يهودية ويجعلهم في خير الأمم لكن مراد به حبل من الله سبب يكون نصع لهم ليسلطهم على من شاء من عباده وإلا فالله يقول للرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب المؤمنين ويخاطب من قال مسلم لا يقاتلونكم جميعا إيش إلا قرى محصنة أو من وراء جدر الآن يقاتلوننا من فوق رؤوسنا وعلى جدرنا نحن أليس كذلك؟ هذا هو الواقع هذا هو الواقع لأن الصيطار في قوله لا يقاتلونكم لمن اتصفوا بما كان عليه السلف الصالح ما بس بن... حتى الآن يعني الحقيقة مع الأسف أننا ما نقاتلهم بالإصلاح شو نقاتلونهم به؟ بالعрубة والقومية نعم هم يقاتلون ب... هم يقاتلون بالدين لكن باطل لأنهم يقولون هذه أرض مقدسة دين الأنبياء أرض الأنبياء نريد أن نستردها من هؤلاء العرب الغاصبين على زعمهم نعم هذا فرق بين هذا وهذا وإن كان دينهم باطل وليس بشيء لكن المهم أنهم يأتون بصفة دينية أما نحن تركنا الصفة الدينية وذهبنا إلى صفة لا لا نصر بها أبداً ما نصر العرب لأنهم عرب لكن لأنهم مؤمنون لأنهم مؤمنون وكان حق علينا نصر المؤمنين لا نصر العرب نصر المؤمنين ومن الغريب بعض الناس يقول نعم كان حق علينا نصر المؤمنين بقضية من هو المؤمن بدين المؤمن بالقضية ما علموا إن المؤمن بالقضية المفعد أيضا الكريملين والبيت الأبيض وقصر بريطانيا لندن كلهم مؤمنوا بقضاياهم أجل حق على الله أن يمنصرهم حاشاه سبحانه تعالى ولكن نصر المؤمنين به سبحانه وتعالى وبرسله وكتبه المطبقون لشريعته هذا الذي أوجب الله على نفسه أن ينصرهم وكان حقا علينا نصد المؤمنين إذن يزور عنا الاشتباه في قوله وضربت عليهم الزلة والمسكنة لماذا نراهم الآن في هذا الحال والآية خبر من الله وخبر الله محب. صدق لا يمكن أن يتخلق فالجواب أن الآية هذه مقيدة بقوله تعالى ضربت عليهم الزلة أينما ذوقه إلا بحبل من الله وحبل من الناس وشفى التقييد في آل عمران تقيل في الظلة فقط لكن المسكنة إنهم مقير ولذلك هم مضروب عليهم المسكنة أينما كان ولا يمكن يبذلون قرشا إلا وهم في أمل أن يحصلوا درهما أبدا لو بدلوا الجمعيات الوضع اليهودية والتبرعات كلها هذه من أجل غرض يرونه يعود عليهم بأكثر مما بدل وإلا أنا ما بدل بشيء فالمسكنة مطلقة والذلة مقيدها إلا بحبل من الله وحبل من الناس نعم فيه من ضمن الذلة المكانة بواحدة هو دي رح ضميات فأدى واحد إرش تعريف يقول أنا أقول قال لي أنا عايز أتعشى والثلي وأعشي الحمار الحقيقة مش يعني مم. تعريف أتعشي اتعشى والسلة وابن الشمال السلة السلة يعني اللي بصراحه بده راح جاب له بطيخ اتعشى منها هو وخذ الجذر بتاع السله دي وقع في <تسلي تسلي> الشمال والله ما ابات في هذه البلد لانها البلد دي لا. دمثل الشائع عندنا يعني <تصفيق> اليهود حقيقة اليهود أنا كلها هذه هذه أنا حكى عنهم هذا نعم قال وباء بغضب من الله فاءوا نعم لا يقابلون من الله أي لا الخطاب للمؤمنين خطاب للمؤمنين يعني لو كان عندنا إيمان حقيقي ما استطاع اليهود أن يقابلون أبدا أبدا ما يستطيعون ما قابلونا يا الشيخ لغير ديبور بغيث دي وقتنا هذا ما قابلو ايه على كل حال اثيقة يعني مش لا, لا, حرب لا. الايام الستة دي اثيبوا على ناحية لكن في حرب 73 ما قابلونا الحمدل الايذان معنى بعض الامان حفظ هذا سويا يشد يعني كل عبر القناة يا, يا شيخ أه. الله اكبر بالراي م. وفعلا يعني في ناس حتى الشعب الحمود قالوا انه فينا لقينا ناس قداننا براية فاشة قداننا الحمد لله الحمد الشخصية فيه عسكري حاكي انه كان الوحده اللي حاكت هذه شيء وعلى كان في في سرية يخدهم يعني يمر العسكري هذا كان رايح المرجع يعني يجيب فطار ببني يفتر فهي السرية دي يعني مع علبة فول هاجم عليهم بعذبة الفول كلهم سلموا فهذا لما راحوا للحكام قال كيف أن نتشرم العسكر واحد قلوا لحما سلمنا العسكر واحد لحما سلم عسكر واحد لابسته بأخضر وحاوليه سيئة لتجرب بيضه اينا اين. أنا مالك لحال إن, إن الخطاب لا يقاتلونكم للمؤمنين فإذا قاتلناهم بالإيمان فلم يقاتلون وجه الوثن إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر فإذا قاتلناهم بغير الإيمان فإنهم يقاتلوننا من فوق السطوح هنا. لا وراء جذوق أين؟ نعم الشيء عمسقين نعم الشيء عمسقين أيهم؟ لا لا لا لا لا نعم نعم نعم مصر ليس مصر أي نص تسمى مصر؟ لا لا يفروح رأي بلد تبون ما هو بعمل. وما هاجه نسأل الله إن الله ي يفجنه من متن الأرض هذا موجود من كل بلاء هذا زيادة في التوبية عليه. كيف؟ لأنهم في التيههم هنا ما أنزل عليهم من من وسلف فطالبوا إن الله قبل ما ينزل عليهم من تلك هالأمور الناسئة اللذيذة فقال كيف إني أصل الله؟ يبدل هذا اللي نبله وقيف؟ قرر وربَّاهنَّ وَبَأوُ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ بَأوُ بِغَضَبٍ رَجَعُوا بَأوُ أي رجعوا والبَأوُ للمساهمة في غضب والغضب من الله سبحانه وتعالى بغضب من الله من اللي ابتلع يعني الغضب من الله إن الله غاضب عليهم كما قال الله تعالى قل هل أنشئكم بشب من ذلك متوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخناذير وعبد الصور وغضب الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته صفة من صفاته لكنها لا تماثل صفات المخلوقين ما تماثل صفات المخلوقين نحن عندما نقضب تنتفف الأوداج منه ويحمر الوجه ويقف الشعر نعم ويفقل الإنسان صوابه كذا؟ هل هذه العوارض تكون في غرب الله؟ لا يعني الله لا تكمل شيء بل هو غرب يليق بالله عز وجل وإذا قلنا بهذا وثلمنا بأن الغرب صفة حقيقية برئت بذلك لنتنا وصرنا حسب ما أمر الله به ورسوله يرى بعض الناس بعض التحريف يقول يقولن الغضب أي الانتقام أي الانتقام وليس هو صفة من صفات الله ويرى آخرون أنه إرادة الانتقام أنه إرادة الانتقام معنى غضب الله عليه أي إرادة أن ينتقم منه. وعلى الأول يقول غضب الله عليه أي ينتقم منه. فالذين يقولون الغضب الانتقام هم الذين لا يثبتون الإرادة ولا يثبتون شيء من الصفات. وإنما يثبتون الأفعال المنفصلة المخلوقة. والذين يقولون إنه الإرادة هم الذين يثبتون لله كم صفاة سبع صفات. وهم الأشعريين. والأول المعتزلة والجهمية يقولون إن الله ما يريد ولكن له مخلوقات فالغضب أي هذا العذاب والعقوبة المنفصلة عن الله وكلا الأمرين باطل كلا القولين باطل أما الأول وهو أعطاء المعتزلة فنقول إن الله سبحانه وتعالى قال فلما آسفونا انتقمنا منهم، وأسفونا وسمعنا، أغضبونا، أغضبونا، انتقمنا والشرط غير المشروط، قل لا، لأنه لو كان أسفونا أغضبونا بمعنى انتقمنا منهم ما صار ما صار للكلام فائدة، كان المعنى فلما انتقمنا منهم انتقمنا منهم، وهذا لا لا مع لا معنى له. المعنى فلما أغضبون انتقمنا منهم فدل ذلك دلالة واضحة على أن الغضب غير الانتقام وأما الآخرون فإننا نقول, لكم نقول لهم إذا أثبتتم الإرادة فما المعنى من إثبات الغضب فإذا قالوا إن الغضب هو غليان القلب وانتفاخ الأودات الأوردة وحمرار العيون وهذا لا يريق بالله عز قنا لهم أيضا الإرادة. ميل الإنسان إلى ما ينفعه أو يدفع ضررًا. وهذا أيضا نقص لا يريق بالله. فما يزمنكم في الغضب يلزمكم في الإرادة. فإذا أثبتتم الإرادة لازمكم إثبات الغضب. وإن فيتم الغضب لازمكم نفي الإرادة. واضح؟ أنفسنا وجماعة ما زمن لا الله شيء. اللهم شيء. يقولون نحن نثبت الغضب. ونثبت الإرادة ونثبت كل صفات الله سبحانه وتعالى ولكننا ننزه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقين ومماثلتهم ثم إننا لا نتخيل صفاته أيضا لا نتخيلها ونرى أن يحرم المرء أن يتخيل صفات الله سبحانه وتعالى لأن الله أعظم من أن تحيط به العقول فهو لا تدركه الأبصار وكذلك العقول لا تحيط به نعم؟ إذا ما الغضب وش نقول عندها بسم الله جماعة صفة من صفات الله تعالى الثابتة له على وجه الحقيقة بدون تكييف ولا تمديل بدون تكييف ولا تمديل طيب قولوا باء بغضب من الله وذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ذلك المشار إليه كل ما سبق الظاهر أن كل ما سبق وليس بس ضربت عليهم الذلة وباغوا بغرب كل ما سبق حتى سؤالهم للذي أدنى عن الذي هو خير هذا بأسفاب الكفر لأن المؤمن يهدى إلى الخير ويعرف الخير من الشر ويوفق لسلوك الخير ذلك بأنهم إذا ذلك أي ذك ذكر كله وقوله بأنهم البال السببية كانوا يكفرون كانوا فيما مضى أو على أنهم متصفون متصفون يكفرون بآيات الله يكفرون الكفر قال العلماء معقود من الستر ومنه كافور النخلة، <تصفيق> نعم، لأنه يستر الثمرة. سما الكافور لأنه يستر الثمرة. والكافر بآيات الله معنى سترها، سترها وعدم الاعتراف بها. ولهذا ضمنت معنى الجحث، فعدي بالباء يكفرون بآيات الله. ما قال يكفرون آيات الله؟ قال بآيات الله. وقوله تعالى بآيات الله. الكونية ولا الشرعية، كلاهم، كلاهم، الكونية والشرعية. الشرعية تتعلق بالعبادة والكونية تتعلق بالربوبية. فهم يقفن بهذا وبهذا. ثانيا ويقتلون النبيين. عود بالله، جرأة الله. يقتلون النبيين ما يكذبونهم فقط. يقتلون النبيين. نعم، بغير الحق. والنبيين فيها قراءتان، نعم بعد قبل فيها قراءتان وضربت عليهم الذل فيها ثلاث قراءات عليهم ويا مشوار الآن والثاني عليهم وفرق بينهن ضمنها عليهم أو عليهم أو عليهني ضربت عليهم الزلة عليهم الزلة ثلاث قراءات نعم طيب وقوله النبيين فيها قراءة فيه. أو قراءتان النبيين والثانية النبيين النبيين من النبأ وهو الإخبار وقوله يقترن النبيين بغير الحق بغير الحق يعني بل بالباطل قلب الباطن وقوله بغير الحق هذا قيد لبيان الواقع هذا القيد لبيان الواقع وللتشنيع بفعلهم للتشنيع عليهم بفعلهم كيف اقول ان هذا القيد لبيان الواقع وليس وليس شرطا ليس شرطا لأنه ما يمكن قتل نبي بحق أبدا يقول هذا عوان قطع له مني بعد أن قال ماذا لك أكره خيبر تعويدي ولكن الله سبحانه وتعالى منعه حتى يتم أجله حتى يتم أجله فهم هم والعجب الله عندهم هذه الجرأة العظيمة وهي قتل الأنبياء بغير حق <تصفيق> نعم إله يعني تذكر هذه والله عصيم من الناس فعسى ما والله حتى بلل فناله قال يا أيها الرسول بل ما أنزل عليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغ رسالته والله يعصمك من الناس يعني حتى تبلغ على رسالة والله قد بل رسالة <تصفيق> نعم ينعم إذا قلنا إنه مات بسبب هذه العكلة هو مات شيء إنه ظلم اللي حصل من هؤلاء اللي هو نعم هه ها؟ اسمه هذا الله عظيم قال بلق لما قال بلق, <تصفيق> بلق يعني عار إذا إذا صح هذا إن رسل ما تبي صدق بهذا الأكلة إسماعيل أيها يرسل بلق والله عظيم فلن يستطيع أحد أن يحول بينك وبين تبيع بثلاثة ولكن إذا جاء العجل انت تبيع ثم قال ذلك بما عفوا وكانوا يعتدون قول ذلك هل مرجع الضمير هو مرجع الإشارة الأولى سيكون مكررة تأكيدا أو إن مرجع الإشارة هو الكفر والقتل الظاهر أنه الكفر القتل وعلى هذا فتكون المعاصي التي بعدها ذلك بما عصوا وكنافلون تكون سلما للكفر والقتل يعني قتلو كفروا وقتلوا بما عصوا بسبب أسيانهم واعتدائهم نجي المؤذن كمل عليه اللهم أزالنها في ترافهم إن شاء الله خبروا الجماعة نعم الله ظاهر بست الزعب إن أرجع فلا تقولوا ذلك بما عفوا البلد التدبي وما يقول جماعه عفو مصريه اي باعتيانه وقوله وكانوا يعتدون معطوفه على قوله بما عفوا كانوا يعتدون أيه بكونهم معتدين. والفرق بين المعصية والعدوان إذا ذكر جميعاً أن المعصية فعل ما نهى عنه، والاعتداء تجاوز ما أمر به. ففعل ما نهى عنه سمى معصية، والاعتداء تجاوز ما أمر به. مثل أن نصلي. خمس ركعات مثلا وقيل بالعكس وأن المعصية ترك المأمور والعدوان فعل المحظور وصوان هذا أو هذا فالمهم أن هؤلاء اعتدوا وعصوا فما قاموا بالواجب ولا تركوا المحرم، فلذلك تدرجت بهم الأمور حتى كفروا بآيات الله وقتلوا رسلهم وفي هذا جليل إلى ما ده... جليل لما ذهب إليه بعض العلم من أن المعاصي تريد الكفر وهو كذلك فالإنسان إذا فعل معصية استهان بها ثم يستهين بالثانية ثم بالثالثة وهكذا وقد مر علينا قبيات في تفسير التقوى لعلكم تستحررونها يقول خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى وعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى هذا صحيح إذا تراكمت الذنوب على القلوب حالت بينها وبين الهدى والنصر. كلا بل ران على قلوبهم ما فانوا <تصفيق> لأن من شرع من قبلنا شرع لنا إن لم يرد شرعنا بخلافه فكيف وقد أتى بوفاقه ثانيا استفادوا منها أيضا أن الله سبحانه وتعالى هو الملجأ للخلق فهم إذا مسهم الضر يلجعون إلى حكة شوية لكي توسلوا فهم يلجأون إلى الله سبحانه وتعالى ثالثا أن الرسل عليه الصلاة والسلام كغيرهم بالافتقار إلى الله سبحانه فلا يقال إن الرسل قادرون على كل شيء وأنهم لا يصيبهم السوء وفيها أيضا دليل على رأفة موسى بقومه بقوله وإذ استفقى موسى لقومه وفيه دليل على جواز التوسل بالصالحين لكن التوسل بأي شيء بدعاءهم، وأما بذواتهم أو جاههم فلا يجوز، لأن ذلك ليس بوسيلة، والمقصود بالتوسل سلوك السبيل الموص إلى المقصود، فهمين؟ هذا التوسل وكون هذه الطريق توصل للمقصود. لا يفكث إلا بدليل من الشرق إلا بدليل من الشرق وعلى هذا فما لم يدد به الشرق فإن التوسل إلى الله به يكون من باب التشريع في دين الله ما يفهمه ولهذا عد أهل العلم المحققون منهم التوسل بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم عبدوه من أنواع الشرق وفيها أيضا دليل على أن الله سبحانه وتعالى قادر وجواس لأن العاجز لا يستطى والبخيل لا يعطي. ليس كذلك ولهذا أجاب الله وفيها أيضا دليل على إثاث سمع الله سبحانه وتعالى لقوله فقلن لأن الفهنا السببية فقلنا يعني فلما فتسقى قلنا فدل على أنه الله سمع إصطاءه فأجابه وفيه أيضا دليل وهو أيضا من أدلة من أدلة هامة تثبات وجود الله تعالى للمنكرين فإن إجابة الدعاء دليل على وجود المدعو وكان في القرآن من ذكر الآيات التي فيها أن الله أجاب الداعي، وأنوحن إذناء من قبله، فاستجبنا له، وأيوب إذناء ربه أنني مثل الذر، وأنه رحم الرحمين، فاستجبنا له. إلى غير ذلك، وفيه دليل على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى، حيث النموذج صلى الله عليه وسلم يضرب الحجر بالعصا، فيتفجر عيوناً، وهذا جرت العادة بمثله. لا، ها؟ لا، بمثله لا، يعني إنك حذر لكن مو به بهذا الصد، ما جرت العادة بمثله، فهو دليل على قدرة الله وأنه ليس الأمر كما يزعم الطبيعيون إنه طبيعة إذا كانت الأمور بالطبيعة ما تغيرت ووو على ما هي عليه، وفيه دليل على آية من آيات الله سبحانه وتعالى يصدق بها نبيه موسى. كلنا وقد تعلق بهذا العصاء عدة آيات منها أنه ضرب به البحر فانفلق وضرب به الحجر فانفجر و... وأكله سحر السحر نعم يكون تلاعب حي هنا <تصفيق> وفي دليل على حكمة الله تبارك وتعالى حيث جعل هذا الماء المفتفتر اثنتين عشرة عينا لفائدتين الفائدة الأولى السعى على بني إسرائيل لأنه لو كان عينا واحدة سحصلت عليهم المسقة في الزحام ثانيا الابتعاد عن العداوة والبغضاء بينهم لأنهم كانوا إثنتين عشرة أسطاطاً إثنتين عشرة عشرة أسطاطاً فلو كانوا جمعوا في مكان واحد مع الضيق والهاجة إلى الماء لحصل بينهم نزاع شديد وربما يؤدي إلى القتال ربما يؤدي إلى قتال، فهذا من رحمة الله تبارك وتعالى ببني إسرائيل حيث فجره إثنتين عشرة عيناً ولهذا أشار الله إلى هذه النعمة بقوله قد علم كل أناس نشربهم كل أناس من بني إسرائيل نعم وفيه دليل على أن الله سبحانه وتعالى يذكر بني إسرائيل بهذه النعمة العظيمة لأجل أن يقوموا بالشكر ولهذا قال كلوا واشربوا ولا تاتذل المستجين وفي قوله كلوا واشربو يستفاد من هذا أن ما خلق الله تعالى من المأكول والمشروب للإنسان فالأصل فيه الإباحة والحلل لأن الأمر هناك أمر بالإباحة فما أخرج الله لنا من الأرض أو أنزل من السماء فالأصل فيه الحل فمن نازع في شيء في في فمن نازع في حل شيء منه فعليه الدليل نعم في حل شيء منه وقال هذا ليس بحلاء بل هو حرام نقول عليك الدليل ما هو الذي العصر فيه الحضر <تصفيق> العبادات وأما المعاملات والانتفاعات بما خلق الله فالعصر فيها الحل والإباح نعم طيب ويستفاد من هذه الآية تحريم الإفساد في الأرض لقوله ولا تعثوا في الأرض مفسدين والأصل في النهي التحريم ويستفاد منها أيضا أن المحرمات تقبح بحسب حال الفاعل لقوله كلوا واشربوا مثل الله ولا تعثوا فإنه لا يريد بمن وثى الله له في الرزق وأعطاه ما تقوم به حاجة بل كماله لا يليق منه أن نحن كملك يسعى في الأرض فزاد بل اللائق به أن يقوم بشكل هذه النظر فيسعى في الصلاح لنفسه وفي الأسلاح لغيره في الشيء <تصفيق> أمم؟ <المعارف> نعم. <الأرض تصفيق> أن المعاص سبب لفساد الأرض. لأن الله تعالى يقول وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيذ الناس ليضيقهم بعض الذي عمل. هذا ذكر الموت. وقال ولو أن أهل القراء من واتقوا <تصفيق> لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون هذا عيض ذكر الثالث ويقول تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم شفى البلوى فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما والمراد الفرح هنا فرح البطر إذا فرحوا بما فأخذناهم بعثة فإذا هم مبلسون نعم <تصفيق> <تصفيق> نعم <تصفيق> إيه؟ ده نعم نعم نعم لأن الأكل معروف من, من المن والسلواء لنسبة ذكر من والسلواء وهو من باب الأكل نعم كيف <تصفيق> فطاقه لا يقرب مننا ما لا الفسق هذا طلب من عندنا الله أعلم. ثم قال تعالى واذ قيلت لهم اموت فلن على طعام واحد فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وقومها وعدسها وبصلها قال أتستجدون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهفتوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الزلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يقتلون نبياة الله ويقتلون نبينا بعيد الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون هذا أيضا يستفادل يستفادل من هذه الآية الكريمة عدة فوائد أولا لؤم بني إسرائيل وثفهم حيث إنهم طلبوا أن الله يغير لهم هذا الرزق الذي لا يوجد له نظير. بقولهم لن نصبر على طعام واحد ما هو الطعام الواحد؟ المن والسلو والمراد بكونه طعام واحد إن هو طعامين يعني وتيرة واحد حال واحد هذا المراد يعني ما نصبر على هذه الحال ما عندنا إلا هذا فقط نبي أشيء وفي أيضا استفاد منها دليل على غطرستهم، لقولهم أدع لنا ربك ولم يقولوا أدع لنا ربنا أو أدع لنا الله ربك كان عندهم اليد بلا أنفا مع أنهم كانوا بموثر ومع ذلك يقولون أدع لنا ربك مثل ما قالوا اذهب انت وربك فقاتل انها هنا قاعدين فهؤلاء بالله عندهم لو وغطرسة كبرياء وفيها ايضا دليل على انحطاط همة بني اسرائيل حيث طلب الادنى عن الاعلى تمام طيب وفي ايضا أن من اختار الأدنى على الأعلى ففيه شبه من اليهود ها؟ نعم. ومن ذلك هؤلاء الذين يختارون الشيء المحرم على الشيء الحلال وقد قد قصصت عليكم قصة الرجل اللي كان إلى جنبك الضائرة وأعطوه حلاوة مثل العادل نعم قولنا؟ <تصفيق> <تصفيق> إيه فطرته عليه. أقصه له. أعطوه حلاوه قالنا وشذب الحلاوة قلت هذه الحلاوه لأنه ما عمره تبطيئها إلا هم مرة. قلت هذه الحلاوه يقولون أنها تخفف عن الإنسان الضغط ولا, ولا في العذان ولا شيء. لا والله استنى مشتهي الزكاة. إيه قلت هذه أطيب. ولكن الإنسان يتسمم. روح هناك او لا اخضر لين تعطى المطار القرسي وكيف كان شكرا الله قال لها اجل اخضر لين اخضر علمهم على كل حال شايفوا صلى الله عليه وسلم يعني يختار هذا على هذا ونسمع ان المتلين بالدخان انهم عندهم لفصافي رمضان اول ما يمتج بالسجارة اول ما يمتج بالسجارة هذا اللي احنا زناني يعني فطور التمر اللي هو السنة ما يفعل اللهم عافظ فهذا فيه شبه من بني إسرائيل بل أشد من بني إسرائيل لأن بني إسرائيل اختاروا شيئا مباحا نعم وهؤلاء يختارون شيئا محرما وفيها أيضا دليل على أن علو في المرء أن ينظر للأكمل والأفضل في كل الأمور ينظر للأكمل والأفضل وفيها دليل أيضا على أن التوسع في المآكل والمشارب إذا لم يصل إلى حد الإصراف فإن الإنسان يحمد عليه وأن من حرم أو تورع عن شيء مما أحل الله له فإنه من الورع المذنون واجذلك أن هؤلاء استبدلوا ما هو خير <تصفيق> التدل الذي هو أدنى بالذي هو خير, هو خير. <تصفيق> فمن ترك شيئا من المباحات لغير قصد شرعي لغير غرض شرعي وإنما تورعا وتزهدا فإنه مذهوم أما إذا كان لغرض شرعي إذن ذكر عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه في عام الرمادة اجتنب اللح وقال ما يمكن أن أجعل دامي إلا خل يعني ما أكل لحم يعني كيف أن يشوف الناس يائعين في هذا العام وأنا أشبع من لحام فإذا كان لغرض الشرعي فلا بأس به وعما تذهرا فهذا ليس من الأمور المشروعة ولا من المحمود فالقال الشيخ الإسلام إن هذا أمر مذموم الزهد يا شيخ ما بغرض شرعي هنا الزهد ما بغرض شرعي يعني ورد في حديث الزهد إيه، إيه, لكن ما هو الزهد؟ ما <تفق> الزهد <يو تفق> يعني لا لا لا هذا هذا التزهد الزهد ترك ما لا ينفع في الآخر والوراء ترك ما يضر في الآخر الزهد ترك ما لا ينفع. والورع ترك ما يضر وإن كان بعض الناس يظنون أن الورع وزهد بمعنى واحد لكن ليس بصحيح فمثلا اللي يتجنب المباحات استغناء عنها بما هو أنفع ماذا يسمى هذا زهد يدعوها ليتوصل إلى ما هو أنفع في الآخرة يعتبر زاهدا والذي يدعو المحرمات اشتغالاً بالمباحات، وين لم تكن أنفع في الآخرة؟ هذا إذا ثمة وريعاً، ثمة وريعاً. فحين الزهد مهم معناه أن الإنسان يتقشف تقشط ليس بمحمود إلا إذا كان لغرض شرعي، لغرض شرعي. والغرض الشرعي مثل ما ذكرنا عن عمر أو مثلاً أصل الإنسان مثلاً بين أناس كقاء، ولو لبس مثلاً ما يليق به وبغناه كثر قلوبهم وحصل لذلك أثر نفوسهم هذا أيضا ترقه من الأمور التي قد يحمل عليها المرض فينا. وفي هذا دليل على حل البقور والقثة والفوم والعدف والبصر منه خذ الله الله اهبطوا مصرا لا, لا الله, الله يخرج لكم, لكم ما سألتم فإن لكم مما يباح لكم ما سألتم فإذا قال قائل هذا في شريعة موسى إن وشريعتنا لم ترج بخلافه فالوردت بوفاقه فإنه قدم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قدر فيها بقول فلا فكره أكلها فلما كره أكلها وراءه بعض أصحابه أيضا كرهها فقال الرسول قضبوها ثم قال كل فإني أناجي من لا تناجي فأبهها لهم وكذلك في خيبر لما وقع الناس في البطل وعلموا من فراحة النبي عليه الصلاة والسلام لها قالوا فرمت فقال إنه ليس بي تحريم ما أحل الله، فبين أنه حلال، فهو حلال حتى في شريعة الشريعة الإسلامية جاءت بوفاق هذا الأمر، مع أنه لو لم تأتي بوفاقه ولم تجد فالصحيح أنه على الأصل، أنه على الأصل، وفي هذا دليل على جواز إثناء الشيء إلى مكانه لا إلى الفاعل الأول. لقوله مما قمت الأرض والذي قمت الله سبحانه ونأخذ من هذا فائدة ثانية وهو اسناد جواز اسناد الشيء إلى سببه الحقيقي الذي ثبت أنه سبب شرعا أو حسا بدون أن تقرنه بالله مو بلاذن إذا لازم مثلاً إذا قلت هذا الرجل مثلا ميت من الشؤون وأتيت إليه بالخبز وأعطيته قلت لولا أكله الخبز لما لهلك يجوز ولا ما يجوز يجوز جاء إسناد الشيء إذا سببه الذي ثبت حسا أو شرعا أنه سببه هذا لا بأس به المحذور أن تثبت السبب الأولى اللي هو تقدير الله مع السبب الثاني مقرونا شبه بالواق هذا هو المحذور هذا هو المحذور لأنك حينئذ تسوي بين الله وبين هذا السبب مثل مثلا تقول لولا الله والخبز لهلك هذا ما يجوز لأن هذا تشريك لله سبحانه وتعالى بغيره بحرف يقتضي ومع التشريك يقصد التسوية وأما التشريك مع عدم التسوية فلا بأس إلا الله ثم أولام الحاصل الآن نقول في هذه الآية دليل على إضافة أن إضافة الشيء إلى ثببه الحقيقي شرعا أو حسا لا بأس به ولكن المحذور المحدود أن يكون مقرونا مع الله بالوض، الذي يقتضي التسوية. طيب ذا قال قائل: أليس الله تبارك وتعالى قد ذم قارون حينما قال إنما أتيته على علم عندي، على علم عندي، فنسب حصول هذا المال إلى العلم وهو صحيح قد يكون وافساد. قلنا لأن هذا الرجل أنكر أن يكون, أن يكون هذا من الله ومعلوم أن الإنسان إذا أضاف الشيء إلى سببه لإضافة سبب اولا وآخراً هو محرم مع حتى مثل لو قلت هذا أنا الذي صنعته ولولا عني صنعته ما استقام وما أشبه ذلك لولا لو بينت هذا البناء ما استقام إذا نويت أنك مستقل به من الله فهذا لا جوز أما إذا أضفته إلى السبب الحقيقي أبدال عليه الشر أو الحس بدون أن يكون لك عقيدة بانفراد هذا السبب به فهذا لا بأس به وقال ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قالت عمي أبي طالب لو لا أنا لكان في الترك الأسفل مننا فأضاف على عقبي طالب أضافه إلى نفسه صلى الله عليه وسلم لولا عنه هذا الأثر ينظر فيه وإذا صحى نبني عباس فإن قدته تدب بالذريعة لأناس يخشى عليه هل هذا صال الأمر في جوال هذا هل الأفضل أن يقول لولا لا الأفضل أن تقول لولا أن الله قدر كذا هذا الأفضل قل وفيه أيضا دليل على توبيخ موسى عليه الصلاة والسلام لبني إسرائيل وأن مثل هؤلاء يوبخون الذي يستبدل الأبنى الذي هو خير مستحق للتوبيخ لأن موسى وبخهم حيث قال أفاستبدلون الذي هو أبنى في الذي هو خير، نعم، وفي دليل على أنه يجوز للإنسان أن يعتذر عن الوساطة إذا لم يكن لها داعي، آه، لأنه قال اهبطوا مصرًا فإن لكم مسألة. ما سألت من حاجه إني أدعو الله أن يخرج لكم من ماتم في الأرض، ولا لا أينه؟ أحياناً يأتيك بعض الناس يتوسط لي إلى فلاحك أعطب لكم لهذه المهمة ثم إنك تقول اذهب أنت وحاول إذا لم تستطع فأنا مستقبل أول أحسن أنك أنت على طول تأخذ تقوم وتتوسط لا لا. الأحسن الأولى <تصفيق> لسببين السبب الأول أنك تحمي وجه هذا الرجل من التذلل لك لأنه إذا توسطت له فسوف تكون هذه في جبينه إلى يوم الضيام واحد الأمر الثاني أنك إذا فعلت هذا ربما تفتح عليك أبوابا لا تستطيع إغلاقها ثم ينسد الباب من فوق فهمين مع الكلمة هذه؟ مم. مم. يمكن إذا كل من جاءها أرا أرادوا توسط يجيك ناس منها ناس الطبيعة تخلص منك ثم ينسد عليك الباب من فوق كيف ينسد؟ مم. إذا رأوا كل يوم من عند عندهم ثلاث وصاف أو أربعة صاف منك ترك قالها هذا ما ما يحتاج إن منقطع الوصاية وهان عليهم ردك ثم يردونك في أمر قد يكون من المهم أن يقبله شتاعة هذه المسائل ينبغي الإنسان أن يكون فيها حازما مغلبا للعقل على العاطفة ولا أحيانا الإنسان يرحم الشخص يقول ليش ما أتوس فإذا كان عنده استعداد إذا رأى وجهة نظر الصحيحة وعنده استعداد إنه إذا سدق الأبواب أمامه فإنه يتوس يكون هذا خير للطرفين خير للطرفين وللمصلحة العامة، وقد رأينا أثر ذلك في مسائل كثيرة، إنه كون الإنسان ما يكون دائما دائما يتوقف هذا أثر وأحشم له أيضا لدى د د د د المسؤول الأول فينا طيب كون موسى عليه الصلاة والسلام يمتنع عن يسأل الله ما أن الدعاء عباده نفسه الدعاء نفسه عباده ولم يسأل الله لهم وإنما قال إهبطوا مصراً أي بلد تنزلونه فإنكم تجدون الذي سألتم شيخ, نعم. شيخ ما يقال إن هذا حقير لا الله لا لا لا أبداً جاءت الحديث ليسأل أحدكم ربه حتى شرقنا عليهم لا ما هو هذا الثاني يسألك كل شيء كل حاجة <تصفيق> نعم عن معنى انه اي مصر يتو... يتو... يعني تههل لكم بعد التهي بعد التهي يحصل على هذا الشيء بيحفظ جب مصر الى مصر فعلا هم بقى... ولا مصر دي بلدنا لا من دي و... وربنا اوحى لموسى انه روح مصر اخدوه لا لا الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى من لكهم مصر من يوم اغرق في العوم قال ونعمة كان وفيها ذاكين كذلك وارثناها قوما اخرين وفي الشعره قال اورثناها بني بني إسرائيل نعم, نعم. مع والله قولنا ان هذا خطأ هذا خطأ وقد اعتمد الناس فيها على فتوى ينسبونها لبعض العلماء وأظنها ليست بصحيح يقولون إن الطعام إنما يكون مالا ومطعوما حينما يطعم ويصله أثر وهذا الفتاة ما هو مطعوم ولكن هذه ما أظنها تصح ما نسلت ليه وأنا أرى أن مثلها المسائل ينبغي أن يحب يعني شيء خاص لل للطعام وإلا بس ما أنهم يلتزمون وإلا يلتزمون لأنهم يعني يمحشون هذه الأشياء يمحشونه قبل غسونه في أشياء بحيث لا يبقى لها أثر من الطعام ولا هذه مش والمشكلة الأخيرة المشكلة الآن اللي نسمع المجاري المُجاري اللي هم تعمل بدمورهم إنهم ما يسمحون معها بالبيعات داخل, مي... مي... مي... داخل البيت داخل البيت مي مي مي مي مي مي مي مي حتى <تصفيق> داخل من في هذا خلي باخذه منيح من السوري يأتون نعم وفي هذا دليل تلاقي دليل على ضرب الظلة على بني إسرائيل وضرب المسكنة نعم، وقد ذكرنا أن هذه العاية المطلقة مقيدة في عاية أخرى. بالنسبة للزلة ولا بالنسبة المسكنة؟ بالنسبة, بالنسبة للزلة فقط. أما المسكنة فهي باطل. نعم، والمراد بالمسكنة هنا الفقر القلبي أو الفقر الحسي. قلبي القلبي وقد يكون حسي لكن من نظر الواقع بالإتبار الوقت الحاضر وأن حقيقة الأمر أن اليهود ملكوا اقتصاد الدنيا كلها كل الاقتصاد في الشق والمغرب كله بائد اليهود العنم بأن المقصود بمسكنة هنا القلب المسكنة القلبية أما الزلة فإن الله تعالى في سورة الآلة عمران قيدها فقال إلا بحبل من الله وحبل من الناس المسكنة مطلقة لأنه إلا بحبل من الله وحبل الناس وضربت عليهم المسكنة وفي هذا دليل على أن بني إسرائيل لا يقومون للمسلمين لو حاربوهم من قبل الإسلام من أن تبقى لأن ضرب الظلة بسبب المعصر نعم فإذا كانت كذلك فإذا حوربوا بالطاعة والإسلام فإنها لا شك أنه سيكون الوبال عليه وقد قال الله تعالى لا يقاتل جميعا إلا في قرى محصنه أو من وراء جره الفاجة أستاء الماء الجاعة عندكم هذا الفواج عشرة. الرابعة عشرة نعم هذا الرابعة عشرة استحقاق بني إسرائيل للغضب بقوله وباء بغضب من الله ووقوع الغضب عليه استحقاقا من باء ووقوعا من قوله بغضب من الله سبحانه وتعالى طيب الفائدة الخامسة عشرة إثبات الأستاذ لقوله ذلك بأنهم لأن الباء للسببية الفائدة الثالثة عشرة أن الكفر بآيات الله سبب للغضب والذل والمسكنة لقول ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله والفائدة الثابعة عشرة عدوان بني إسرائيل الذي لا منتهى فوقه فيما من نعلم وهم أنهم جمعوا بين الكفر بالله والقتل بأنبياء الله لقوله ويقتلون النبيين بغير الحق الفائدة 18 أن قتل الأنبياء قتل بغير حق. أولى لأن ذكرنا أن القيد هنا ليس قيدا يخرج بهما مفهوم. القيد لبيان الواقع والتعليم. الفائدة 19 أن المعاصي سبب للكفر. من أين توخذ <تصفيق> ذلك بما عصوا يعني كفرهم بآية الله قسم الأنبياء أسبابها العطيان يعني لما عصوا تمردوا ولهذا قال أهل العلم إن المعاصي بريد الكفر وهذا حقيقة لأن المعاصي والعياد بالله تخرق في أجل القلب حتى يصل إليه الكفر فلا بل وضعنا على قلوبهم ما كانوا يكسبون وذكرنا في التفسير إن بعض العلماء يقول إن ذلك الثانية هي الأولى ويكون عللت بالكفر وقتل الأنبياء والمعصية والعدوان ويجعلون الكفر معصية وقتل الأنبياء عدوان يجعلونه عدوان يقول من ذلك بما عصوا هو معنى قول ذلك بأنهم كانوا يكفرون سياة الله وكانوا يعتدون هو معنى ويقفل النبيين بغير الحق ويكون تكرار من إشارة ولكن الأفضل عدم ذلك لأنه من القواعد المعروفة في تصول الفقه أنه إذا دار الأمر بين التأسيس والتأصيل بين التوكيد بين التأسيس والتوكيد الأصل التأسيس لأن التوكيد معناه زيادة أحدهما توكيدا والتأسيس أن كل منهما أصل وهذا هو الأصل في الكلام وفي دليل على أن بني إسرائيل جمعوا وليال الله بين المعاصي اللي هي معصية الخالق وبين العدوان بين المعاصي والعدوان قيل إن المعاصي في المحرم والعدوان أزدياده الواجب يزيدون في الواجب غلوا أو نقصا وعم المعصية فهي فعل محرم فترك الصلاة مثلا نسميه معصية نسميه عدوان اعتداء أو نسميه معصية معصية ترك واجب وانتهاك المحرم كالذناع عدوان وفي هذا الآية إثباث الغضب لله سبحانه وتعالى لقوله وباء بغضب من الله وقد بينا أنه صفة حقيقية يجب إثباث لله على وجه الحقيقة وفيها أيضا بيان حكمة الله حيث ربط الأشياء بأسبابها ذلك بأنهم ذلك بما عصوا، وهذا من الحكمة أن تكون الأسباب مؤثرة ولكن لاحظوا أن الأسباب قد يكون لها موانع قد توجد الأسلاب ولكن يوجد موانع أقوى منها نعم وهذا من الحكمة أيضا لأن الموازنة بين الأمور وكل المانع قد يغلب السبب والسبب قد يطرع المانع هذا لا شك أنه من الحكمة نعم فالله سبحانه وتعالى له الحكمة في كل تقديره وفي كل شغله في شيء بعد؟ الحد الاستрафش نعم مجاوزة الحد مجاوزة الحد هو الاستраф وفي كل موضوع بحسب قد يكون الإصراف. قد يكون هذا الفعل هنا استрафا وفي بلد آخر ليس بإسراف وقد يكون هذا الفعل استрафا بالنسبه لفلان وليس استрафا بالنسبه لفلان وقد يكون هذا الفعل استрафا في هذا الزمن وليس إسرافا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> في آخر. تعتو العثو ال ال الإفساد العثو الإفساد والمعاف مخالفة الأمر لا منهم واحد لكنهم ثلاثة لأن الإفساد يكون بالمعاف المتلازمات ولكن مهم معنى عثى عصر ما يمكن فكثة عصر بمعنى عثى نعم سوء أدب من خائف من خلال أدب من خلال أدبهم من قولهم والله ربما يؤحد أنه سوء أدب وهذا إذا ثبت أنهم مأمورين بأن ينادوه بسمه بسالم وأن لا بسمه وهذا ما أدري عنه لكن على كل حال فيما حسب عرفنا الآن بإذقاط النظر، نظر إن منادات الإنسان الكبير باسمه يعتبر نوع من سؤال هذا قوله لا حتى لو قلت مثلا إنسان أكبر من سنة يثلان باسمه الناس من هذا سؤال عدد فكيف عدده كان أكبر منه قدرا ومنزلة عند الله سبحانه وتعالى وهو سؤالة الحقيقة ولهذا قال الله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا والصور هنا أن دعاء مصدر مضاف إلى الفاعل وإلى المفعول بمعنى يجوز أنه مضاف إلى أن يكون مضافا إلى المفعول فإذا كان مضاف للمفعول المفعول يصل لا تجعلوا دعاءكم الرسولة كدعاء بعضهم بعض يعني ما تنادونه باسمك كما تدو... تنادون وكما ينادي بعضهم بعض وإذا جعلناه مضافا إلى الفاعل لا تجعلوا دعاء الرسول إياكم إذا دعاكم إلى شيء لا تجعلوه كدعاء بعضهم بعضا فتخالفوه كما يخالف بعضهم بعضا ويرشح هذا قوله قد يعلم الله الذين يتسللون منكم بوادا فليحذر الذين يخالفون أنا عمد أن تسيروا نعم هل يعني كتل من تسليط الناس على الناس على الرسل أي أي أخذ منهم؟ هل إيش؟ هل إيش؟ هل هذا يعني كتل من تسليط الناس على الرسل؟ من تسليط؟ نعم. اللي هل هل هذا غفر من الله للرسل؟ هل هل لا لا. لا بل بل هذا من الحقيقة من زيادة أجرهم في في صبرهم ومن بيان حكمة الله سبحانه وتعالى حيث يأخذ هؤلاء بالانتقام. مع أنه ما قتل أحد من الرسل أمر بالجهاد. كل من أمر بالجهاد انتصر. لأن الله يقول إن لنا نصر رسلنا والرين في الحياة الدنيا ويوم قوم الأشهاد. وهذا هو الجمع بين الآية هذه التي تروى الأخيرة وبين قوله ويقتلون النبيين بغير الحق. فإن هذه أحجية من سنان الكوره الجمع بين الآيتين. فإن بعض العلماء يقول النجام بينهما أن الذين قتلوا لم يؤمروا بالجهاد وأن من أمر بالجهاد من الأنبياء نصر ومنهم من يقول إن نصرهم في الدنيا في إقامة الحجة على أعدائهم وبيان صدقهم فيكون نصرا في القوم والحجة ومنهم من يقول أيضا إن لننصر رسلنا والذين آمنوا ببقاء ذكرهم وتخليدهم ذكر من الحسن وأنهم قاموا برسالة الله وأدوا الأمانة ولكن قتلهم أداؤهم ولكن الأقرب الوجه الأول وأن كل من أمر بالجهاد لأنه لو أمر بالجهاد وصارت النتيجة الهزيمة المطلقة صار الأمر بالجهاد هذا نذب الله عنه فأقرب الأقوال أن أن هذه الآية إن لنا صрус لنا المراد بهم <سؤال> <سؤال> الذين أمروا بالجهاد <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال>